التوراة والتلمود ويضاف إليها حديثا بروتوكولات حكماء صهيون التوراة بيننا حقيقتها وكيف أنها نزلت على موسى و هل بقيت نسخة التوراة الأصيلة التي كانت بين يدي موسى أم أنها فقدت وأين ذهبت أوضحنا ذلك وقلنا أن الحقائق التاريخية تثبت أنه في أيام سليمان حينما فتح التابوت لم توجد فيه نسخة التوراة حينما وضع في الهيكل لم توجد فيه نسخة الثورات إذن ما هي حقيقة هذه النسخة أو النسخ قل الموجودة بين أيدينا والتي يزعم اليهود أنها هي الثورات التي نزلت على موسى وعلى الأنبياء من بعده قد لاحظنا أن هنالك جدل كبير حول حقيقه الاسفار الموجوده في التوراة فهنالك من يعترف بخمس منها وهنالك من يزيد وهنالك من يصل بالعدد الى اكثر من ثلاثين سفرا هذا سببه اننا لا ان النسخ الحقيقيه ان لا احد يستطيع أن يثبت أن هذه هي النسخة الحقيقية التي يمكن أن تكون وحيا أنزل على موسى فلذلك التساؤل الذي نطرحه, الذي نطرحه هنا نسبة التوراة إلى موسى حقيقة هذه النسبة ماذا تعني ففي العهد القديم الأسفار التي تنسب إلى الأسماء التي ذكرناها كثيرة ولكن هذه النسبة إلى هؤلاء فيها شيء كبير من عدم الدقة فقسم كبير من هؤلاء التي نسبت إليهم هذه الأسفار موسى وأشعيا وأرميا وغير ذلك لم يكتبوا حرفا إنما كتبت بعدهم ونسبت إليهم وهذا ما تثبته الحقائق التي سنشير إليها بعد قليل لذلك دخلت في معطيات التوراة كثير من الأساطير التي كانت شائعة في الحضارات القديمة أساطير أدب أغاني شعبية حكم أمثال كلها دخلت في مضامين التوراة وأصبحت أسفارا ومزامير داود وما إلى ذلك بينما النقد التحليلي والعلم التحليلي التاريخ التحليلي لهذه الوثائق يثبت أنها أن اليهود أو أحبارهم اغترفوا ما شاءوا من الحضارات القديمة ومن تراثها الأدبي اذ الكثير وأضافوه وأدخلوه في التوراة فوألحقوها بهذ الانبياء او أو المتنبئين اليهود بالنسبة إلى الأسفار الخمسة هي تنسب هناك خمسة أسفار تنسب إلى موسى ولكننا لا نستطيع أن نثبت أو نجد من قريب أو بعيد ما يفيد إلى أن هذه الأسفار هي فعلا وحي أنزل على موسى أو أن موسى هو الذي جاء بها بل على العكس من ذلك هنالك من الوثائق أو من القضايا ما يقرر خطأ هذه النسبة إلى موسى فمثلا جاء في سفر التثنية في سفر التثنية ما يلي فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب ولم يعرف إنسان قبره ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم فهذا أرض مؤاب هي أحد الأراضي يعني قطاع من الأرض في الطريق الذي كان سلكه اليهود إلى فلسطين بين مصر وتقع في شمال فلسطين ليس من المعقول أن يكتب ذلك موسى عن نفسه فمات موسى هذا شخص جاء بعد موسى وكتب ذلك هذا الكلام موجود نصا في التوراة كيف يقول موسى عن نفسه وهو حي فمات موسى في أرض مؤب إذن هذا دليل واضح على أن هذه ال النصوص قد كتبت بعد موسى ايضا جاء في نفس السفر في سفر التثنية نفسه ولم يقم بعد نبي في بني اسرائيل مثل موسى يعني هنا مفاضلة وهذا الكلام يعني هذه العبارة لا تقال إلا بعد موسى بزمن ليس بالقصير لم يقم بعد نبي من بني في بني إسرائيل مثل موسى فهذا كلام جاء بعد موسى أكيد بزمن ليس قصير أيضا جاء في سفر التكوين ما يلي وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض ادوم قبل ما هلك ملك لبني إسرائيل قبل ما هلك ملك لبني إسرائيل فهذه الفقرة تدل على أن هذا النص كتب أنه يتحدث عن عهد الملوك أثناء قيام دولة بني إسرائيل أو دو دولتهما يهودا ودولة يهودا ودولة إسرائيل، فهذه فترة متأخرة متأخرة عن موسى، فنحن نحاكم التوراة بنصوصها، التوراة المزعومة، وكما يقال من فمك أدينك، التوراة من نصوصها يدحض بعضها بعضا فكيف؟ تكون موسى يتحدث ويقول والحديث عن ملوك بني إسرائيل في فترة متأخرة عن موسى بمئات السنين يعني فترة متأخرة عشرات أو مئات السنين ولذلك لكل ذلك نقرر يمكن التقرير بطمئنان إلى أن هذه التوراة ليست هي التوراة التي أنزلت على موسى أو أن موسى هو بلغها لقومه وحيا من عند الله ويصبح بالتالي التحليل الذي يبينه القرآن الكريم والإشارات الدائمة إلى تحريف التوراة إشارات لها ما يبررها من خلال التوراة نفسها الدراسة المتانيه ولذلك أنا أكرر للإخوة الطلاب أننا يجب أن نقرأ نصوص الأديان الأخرى لنطلع على ما فيها وفيها نقص كبير لا يسده إلا الإسلام فليس بدعا أن الإسلام جاء بالرسالة الخاتمة وهو المكمل للأديان وهو الحقيقة احتوى على الحقيقة الكلية هذا تعرفه لو اطلعت على نصوص والكتب التي يقال أنها مقدسة للديانات الأخرى فلا يكفي أن نذكر دائما نحن أننا الدين الحق وأننا وأننا وأننا, وأننا الدين الخاتم على الأقل الذين يتصدون تصدون للدعوة منا وللمحاكجة على الأقل تكون عندهم هذه القدرة إذا لم تكن عند عامة المسلمين قدرة الاطلاع وملكة الاطلاع على الديانات الأخرى وكتبها المقدسة سنكتشف الحقيقة التي قررها القرآن الكريم وهي التحريف الذي حصل في التوراة وفي الأناجيل. بالنسبة للأسفار الأخرى، فهناك أسفار موسى التي الأسفار الخمسة تنسب إلى موسى وسائر الأسفار إرميا وإشعياء وصموئيل وغيرها ممن نسب إلى أنبياء أو متنبئين أو غيرهم. فنلاحظ لو القينا نظرة على بقية الأسفار نلاحظ أننا نصل إلى نفس النتيجة وهي أنه أن هذه الأسفار ليست حقيقية. بمعنى أنه ليست منسوبة حقيقة إلى مؤلفيها، أو أن المؤلفين الذين نسبت إليهم هذه الأسفار هم فعلا الذين جاءوا بها إنما يغلب على أنها كتبت في فترة متأخرة من حياة هؤلاء الذين نسبت إليهم هذه الأسفار الكتاب الغربيون قرروا هذه الحقيقة منهم مسيحيون، فيرى بعضهم مثلا أن سفر يوشع كتبه إرميا وبين يوشع وإرميا أكثر من ثمانية قرون من نيت سنة بين يوشع وإرميا وإرميا هو اللي كتب، ويرى آخرون أنه تصنيف لصموئيل. وآخرون فريق ثالث يرى أنه تصنيف فنيحاس هذا يعني هنالك مراجع كثيرة تشير إلى استعرضت هذا الموضوع منها كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي سفر القضاة ينسبه بعض الكتاب الغربيين إلى حسقيال وينسبه آخرون إلى عزراء وينسبه فريق ثالث أيضا إلى فنيحاس وبين عزرى وفنحاس أكثر من تسعة قرون وسفر دانيال لا يمكن ان يكون قد كتب في ذلك الزمن البعيد الذي عاش فيه دانيال اي عندما سقطت بابل في يد الملك الفارسي قورش بل لابد أن يكون هذا السفر قد كتب بعد ذلك بثلاثة قرون أو للاسباب التاليه اولا هذا السفر يتضمن كلمات مقدونيه مع ان اليهود في زمن الاسر البابلي لم يكونوا قد خالطوا اليونانيين بعد في زمن الاسر البابلي لم يكن هنالك اختلاط بين اليهود واليونان لسه في تحاتي الإسكندر المقدوني مرحلة لم تصل في حين نجد في هذا السفر كلمات يطفح بكثير من الكلمات أو يحفل بكثير من الكلمات المقدونية بينما اليهود لا عرفوا اليونانيين ولا تعلموا أه لغتهم أه هذا السفر سفر دانيال اقتبس حرفًا من أقوال إرميا وحسقيال وزكريا، مع أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا قد وجدوا بعد في أيام الأسر البابلي، ليس ما كانوا موجودين. في حين نجد هنالك استشهادات أقوال لهؤلاء. وهذه يعني النقد التحليلي والنقد الوثائقي يثبت دراسة الوثيقة تثبت لك كثير من الأمور الغائبة فهذه القضية نجدها كثيرا في الأسفار الأسفار المنسوبة إلى, إلى سليمان ليست إليه وقل مثل ذلك عن كثير من الأسفار ولعل العلامة ديوران صاحب قصة الحضارة يجمل هذا الموضوع فيقول إن العلماء مجمعون. على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين، وقد كتب بعضه في يهودا وبعضه في إسرائيل، يعني في مرحلة متأخرة جدا. ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود. والرأي الغالب أن سفر التثنية من كتابة عزرا. ويبدو أن أسفار التوراة الخمسة قد اتخذت صورتها الحاضرة في حوالي 300 عام 300 قبل الميلاد وهذه فترة متأخرة جدا عن موسى عليه السلام فلذلك نستطيع أن نقرر أن الوحي ليس مصدرا لهذه أو لهذه الأسفار فالتوراة ضاعت وما كتب لا يتصل سنده ولا يطابق ما اوحي إلى موسى وقد قيل أن اليهود كتبوا التوراة ليعكسوا أخلاقهم وآمالهم من خلالها فأكثر الطموحات الأحلام الآمال النفسيات التي جبل عليها اليهود دونوها من خلال التوراة. شعب الله المختار رد, على رد فعل على الذل والمهانة التي طبع بها أو كتبت على اليهود. وأرض الميعاد فلسطين هي أرض الميعاد هي تعبير رمزي عن حلمهم في إقامة دولة في مكان ما. والا ما معنى ان تكون فلسطيني اردني هم اصلا في جميع الاحوال هم من مهاجرين من العراق اذا قيل انهم جاءوا مع ابراهيم او عبروا الى ارض كنعان قعدوا شويه ثم الى مصر ومن مصر بعد ذلك دخلوا وذات واستعبدوا الشعوب ابشع استعباد في فلسطين لكن هم يريدون دولة في مكان ما، فهذا التعبير الدائم طلع عبر عنها دينياً صارت هي أرض الميعاد، واستثمروا ذلك في العصر الحديث، فصار اليهودي من بونيا، من أمريكا، من روسيا، من اليمن، من هذا تجميع لهؤلاء لهذا الشتات وجمعهم في منطقة واحدة هي فلسطين. استغلال توظيف سياسي للقصص الديني والأساطير الدينية فنحن هنا أمام نصوص وحي لا يمكن التلاعب ليس هذه ليس مسألة سهلة حينما تقول أن هذا وحي الوحي وفيه هذه التناقضات فيه ما ينقض بعضه بعضا سنعرف سنرى كثيرا من النصوص ينقض بعضها بعضا ولو دققت في مصادر مصادر العهد القديم لرأيت هذه الحقيقة التي مقررها دائما من أنهم في مصادر العهد القديم مقرر هذه الحقيقة أو تتضح هذه الحقيقة التي نذكرها أنهم اغترفوا من الحضارات القديمة ما شاءوا وزجوه في ضمنوه في الكتبهم في التوراة والتلمود وصارت كلها هذه نصوص مقدسة. يعني قضية الكلمة التي يقولوها ملكك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل أو أنه على أساس أنه جاء من في سفر سموئيل أن داود ذهب ليسترد سلطته عند نهر الفرات الإصحاح الثامن الفقر الثالث أن داود ذهب ليسترد سلطته عند نهر الفرات على هذا الأساس هم قالوا هذه الكلمة التي يقال ولا أدري مدى الصحة أنها مكتوبة على جدار على واجهة الكنيسة من الداخل في داخل كنيسه الاسرائيلي اليوم ملكك يا اسرائيل من الفرات إلى, الى النيل في حين كل الوثائق التاريخيه تثبت ان داود لم يتجاوز سلطته ارض فلسطين ام مملكته على جزء من فلسطين ليس فلسطين كلها وكان في حرب مع جيرانه وكانت هذه الممالك ضعيفة لأنها تقع بين جناحي امبراطوريتين كبيرة هما الفرعونية المصرية والعراقية سواء كانت بابلية أم آشورية فكانت عرضة للضغط من هذه أو تلك وكانوا يتحالفون مرة في سبيل أن تضمن البقاء فهو أصلا لم يصل في حدود سلطة إلاد الشام لا هيك عن, أر... عن نهر الفرات الذي هو أقصى في شمال في شمال سوريا يعني يمر من شمال سوريا إذا جاز التعبير طبعا لا يمكن أن يصل إلى الفرات في في العراق وهنالك المملكة القوية التي هي حطمت ملكهم أخيرا ملك بابل هذا تجده موجود في ال... يسترد سلطته عند نهر الفرات أي نهر الفرات ما في ما لا توجد وثيقة تاريخية والتاريخ هذا القديم أصبح مدون ومكشوف كل نصوصه عرفت حينما حلت الكتابات المسمارية والهيراغليفية عرفوا كل التاريخ والغزوات وكان ملوك مصر يكتبون حروبهم ووقائعهم على جدنة والقصور من يذهب إلى معبد الأقصر وغيرها من المعابد العظيمة المباني الفخمة التي شيدها الفراعنة تجد يكتب سيرة أعماله فحلت على يد شامبليون معروفة حينما اكتشف حجر رشيد الذي كان عالما أحد العلماء الذين جاءوا مع نابليون في حملته على مصر بقي عشرين عاما يدرس اللغة الهيراغليفية إلا أن استطاع أن يفك رموزها بأن عثر على هذا الحجر في مدينة رشيد التي تقع على الشمال الدلتا المصرية على البحر المتوسط علامة شامبليون فرنسي وكان هذا النص لحسن الحظ مكتوب مكتوبا باللغة الهيروغليفيه واللغة البطلمية التي هي مزيج من منها ومن اليونانية وعلى ما اعتقد اللغة الإغريقية اليونانية اللغة اليونانية معروفة فصار يفك رموزا الهيروغليف باليوناني ويترجم 20 سنة فأرفت اكتشفت الاسرار وقبلها العلماء استطاعوا ان يحلوا الرموز الكتابة المسمارية اصبح التاريخ مكشوف وانكشف الزيف الذي علماء التوراة خدروا به الشعوب حتى العلماء مخدرين أصبح كل ما يقول تقوله التوراة من أساطير حول نشأة التاريخ كأنها مسلمات بعد ذلك بدأت تهتز هذه المسلمات أصبح حينما يقال مثل هذا الكلام ذهب يسترد سلطته عند نهر الفرات أي نهر الفرات؟ أنت ما طلعت دولتك ما خرجت عن إطار فلسطين الفكر المصري أحد مصادر الفكر اليهودي أحد مصادر التوراة ومصادر العهد القديم القوية في, في العشرينات قام عالم ألماني كتب بحثا قيما عنوانه مصدر مصري لأمثال سليمان الفكر المصري القديم كتب هذا العالم مصدر مصري لامثال سليمان هذا اشتهر كثيرا شهرة أمثال سليمان فهذا كان مكتوبا على ورق البردي وتعلمون أن الحضارة المصرية كان عندهم هذا ورق البردي كتبت عليه كثير من النصوص منها ما قيل عن الفلاح الفصيح وكتاب الموتى وغيرها كانت تدون الأعمال من ذلك هذا النص فحكيم المصري كتب على أوراق البردي هذا ال مجمعا ما يمكن أن نسميه حكما وأمثالا وضع هذا الحكيم نصائحه في ثلاثين بابا وساقها في صورة نصائح نصائح والد لولده عبارة عن حكم ونصائح ومواعد لابنه وهو نفس الطريق الذي سلكه حكماء الشرق منذ القدم حينما قارن هذا العالم ما روي من أمثال سليمان أو في سفر الأمثال وجد أن التشابه كبير وأن هؤلاء اغترفوا من هذا النص من هذه الثلاثين باب من نصائح الحكيم المصري لولده وضمنوها سفر الأمثال أيضا من الكتاب يلاحظون أن المعاني التي ذكرها أخناتون في قصيدته عن الشمس تكررت في أسفار العهد القديم الدراسة المتأنية والجلية لا تحتاج إلى تحليل عميق أنا أحدثكم عن أخناتون الفرعون المصري uh, الذي يقال أنه اقترب من التوحيد حاول أن يتجاوز الآلهة المصرية uh, وكانت تعبد uh, إله اسم أمون ومنه توت عنخ أمون الفرعون المصري الشاب حدثتكم أيضا عن مقبرته الجميلة التي اكتشفت في العشرينات اكتشفها آثاري أو منقب إنجليزي فكان الاكتشافها ضجة عظيمة لأنها اكتشفت بكاملها والذي يذهب إلى المتحف المصري أو حتى المتحف البريطاني فيه كثير من كنوز هذه المقبرة لكن هي أكثرها في مصر اكتشفت كاملة لم يستطع لأن أكثر مقابر ملوك مصر القدماء نهبت أيام الرومان نهبت وكانوا يسلكون طرقا عجيبة لاكتشاف الممرات السرية كانوا يعملون ممرات سرية جدا يخفون بها الفتحة الرئيسية للقبر فاكتشفت كاملة ف توت عنخ امون كان اعابد امون فاخناتون هو تخلى عن عباده امون وسمى الهه اتون اله الشمس وراء الشمس وكتب له قصيده تفيض بالنواحي الروحيه عجيب يعني الذين يحلون يعني يقولون ان هذا الرجل يعني بينه وبين التوحيد خطوات فكأن إلهه إله مجرد عن الماديات التي طفحت في الوثنيه ولذلك لم يتقبلوا دعوته وسرعان ما انقلب عليه الكهنه وهدموا اكثر يعني المعابد التي اقامها لعباده فأخناتون له قصيدة الشمس هو يتحدث عن عن إله وراء الشمس وراء العجب وليس مجسدا رمز له بالشمس الذين يحللون التوراة يجدون الكثير من قصيدة أو من أقوال أخناتون من هذه القصيدة وردت في العهد القديم أما الفكر البابلي فيعد من المصادر ايضا الرئيسية لأنهم كما تعلمون أن الكتاب الحقيقيين هم هم التلموديون الحكامات الذين ذهبوا في فترة الأسر، فهناك طلعوا على الحضارة العظيمة التي في التي وجدت في بابل وقيمت في بابل، وكثير من العلماء يقول يقولون أن اليهود ذهبوا شعبا غير متحضر، غير متحضر كانوا أقرب يعني. إلى الحالة التشتتية وأكثر من ذلك يقولون عنهم كانوا همج الرعا حينما ذهبوا إلى بابل ثم عادوا منها عادوا بفكرة جديدة عن العالم عادوا وقد أصبحوا أمة فعلا هناك اطلعوا على التكوين الحضاري للأمم لأن حتى دولهم في فلسطين لم تستطع أن توحدهم كانوا على شقاق دائم وعلى نظرة دينية أيضا غير ثابتة وغير مستقرة دائما اهتزاز في النظرة الدينية عندهم فالك اطلعوا على لون من التنظيم الاجتماعي والتنظيم المدني والتنظيم الديني فبدأوا يصيغون حياتهم على ضوء التنظيم فالعلماء اكتشفوا نصوص عثروا في الحفائر حفريات الحديثة عثروا على نصوص بابلية تروي كلا من قصة قصتي الخليقة والطوفان وهي نصوص ترجع إلى زمن سبق عودة اليهود إلى فلسطين ولذلك بعض النقاد يقولون أن اليهود استولوا على هذه النصوص وضمنوها أيضا في كوبهم في أثناء أسرهم وهي كما يرى البعض قوام للإصحاحات العشر الأولى من سفر التكوين من المصادر البابلية أيضا التي عثر عليها نصوص تعد مرجعا هاما لقصة شمشون ودليله، وسواها من قصص العهد القديم هذه أيضا وجدت في نصوص في ألواح من أيام البابليين ايضا ترانيم التوبه البابليه اقتبست في بعض هذه الاسفار لكن اهم مرجع يعتبره النقاد هو ما ورد او ما بقي من الملك البابلي العظيم حمورابي حمورابي حوالي 1900 يرجع تاريخه تشريع خاصة. حمورابي هو صاحب التشريع المشهور القانون الذي ينسب إليه قانون حمورابي يعتبر أول قانون في التاريخ قانون على هذه الدرجة من التنظيم 1900 سنة قبل الميلاد. تشريع حمر 1900 1990 قبل الميلاد 1900 سنة قبل الميلاد يعني 2000 2000 2000 سنة قبل الميلاد أين كان قبل قبل اليهود وقبل ظهور ممالكهم والى ما, ما الى ذلك هذا التشريع بلغ درجه عاليه من التنظيم والدقه وعلى ما اذكر أن رغم ان القانونين يمكن هو بند مدون في دراساتهم في كليات الحقوق والقانون ما يقرب من 280 مادة او شيء من هذا القبيل اكثر من 200 مادة نظمت الحياة الاجتماعية الاسرة العمل في تلك الفترات يعني لو ناخد التاريخ اليوناني الاغريقي اللي هو 700 سنة 700 سنة قبل الميلاد 800 سنة ابتدى قبل الميلاد نلاحظ كانت حالها مجيئ يعني الحكماء السبعة ومنهم سولون المشرع هو ينسب له انه نظم الحياة أو لأن يوجد تشريعا لأن لأن العقوبات كانت جزافية في التاريخ اليوناني اللي هو يعتبر قمة في العقلانية وفي الإبداع وفي الرقي العقلي لم لم يستطيعوا لم يستطيعوا أن يشرعوا إلا 600 أو 700 سنة قبل الميلاد حين قانون حمرابي نظم الحياة الاجتماعية وأهم ما يوجد في تشريح مرابي طبعا هو اكتشف حديثا أوائل القرن 1902 على مسلة حجرية النسخة الموجودة الآن في العراق هي نموذج ليس الأصلية الأصلية على ما أذكر أنها في متحف اللوفر بباريس خذتها بعثة فرنسية تعلمون أن أثارنا أكثر هذه المتاحف العالمية في إنجلترا وألمانيا وفرنسا وأمريكا هي متخمة بأثار الشرق مثلا باب عشتار الباب الرئيسية للنص الأصلية في بابل موجودة في برلين في متحف برلين نقلت بكاملها لذا كذلك نسخه مسله حمورابي حينما كنا نذهب الى المتحف العراقي كان هذه النسخه الموجوده هي نسخه عنها انما الحجر الحجريه السوداء هي موجوده في متحف اللوفر بباريس نقش عليها عليها كتبت عليها جميع القوانين التي اهم ما فيها هو قانون المشابهه في العقاب من قطع يدا تقطع يده من آآ آآ آآ يعني ضرك بشيء يعادل بناء فهذا مبدأ المشابهة في العقاب هو موجود بنصه أخذه التوراكيون بنصه موجود آآ في آآ آآ هذا قانون المشابهة الذي يوجد علاقة بين الجريمة والعقوبة ويلزم أن تكون العقوبة مضارعة للجريمة وأن تكون متها بقدر الإمكان فالعضو الذي يحدث الضرر يلقى العقاب هذا المبدأ هذا القانون قانون المشابه في العقاب الموجود في شريعة حمورابي موجود بنصه وعينه في العهد القديم مع اختلاف ربما يسير مما يدل على ان تشريع حمورابي كان مصدرا اساسيا من مصادر العهد القديم هذا فيما يخص التوراة هنالك امور كثيره يمكن ان تقال ولكن حسبنا لا نستطيع ان نفصل كثيرا ربما في المناقشات وربما أنتم يعني نحن نضع الآن مفاتيح أرجو من إخواني الطلبة نحن نضع البدايات وعليكم أنتم الرجوع إلى هذه النصوص لاكتشاف الحقائق التي أشار إليها القرآن الكريم باستمرار عن تحريف التوراة وعن تحريف الكتب الأخرى فنحن القران اعطانا هذه الامور ربما مجمله فعلينا ان نرجع نعزز هذا القول بالدراسات التاريخيه والدراسات المقارنه والدراسات التشريعيه والاجتماعيه خاصه الفكر الحديث والدراسات الحديثه زودتنا بكم كبير من المعلومات فما عاد التاريخ القديم مساحات مساحات مجهوله تلعب فيها الاساطير وغيرها دورا وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نستعرض بقية الكتب اليهودية مصادر الفكر اليهودي ومنها التلمود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته